Så jeg sagde: "Gulili, hvilken løj jeg blev? Og lighavet er grå. Jeg sagde: "Gulili, hvilken løj jeg blev? jeg: "Hvilket نازع الويل لا دلع وجوارا يا بنتي يلي ساكتا قولي مش دون قلبك والغلاش اخضارا وش فيك يلي صح صحي وحكيلي مش تقصدين بصورة المحتارا في واكذا تكلمي يا ويلي لساعتنا اكلمك يا سارا يلا تالي وقعدي غني لي نطيط ترى الدبكه الهوى ميلي علي يا بعدهني لي دنيا البشر يا تديني دوار يا بنت يا ساكت ساكت زادولي وشلون قلبي والغلاش شخضاره وش فيك يا اللي صح صح يا يا غلاي الشارى شعر الهجأ ما عاد أبدي عنيلي يا عاني واسمعي يا جارى شوفي غجعتك تبغزل شحليلي والعيون كرسم واجهبون الظارى يا بنت يلي ساكت أقولي وش لون قلبي والغلاش أخضارى ikke jeg, sagde jeg, og jeg sagde, at jeg ikke ville være sådan. Jeg sagde, Det er alølle, der er joer og gør. Ja, bint قلبي والغواشه حضاره وش فيك يا صح صحي وحي